Subhanahu huwa Allahul Wahidul Qahhar Khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq Yukawwirul-layla 'alan-nahari wa yukawwirun-nahara 'alan-layl wa sakhkhara ash-shamsa Għallahu, Allah, Zizul, Uf. Kala pankum, minnafsi, ua, hidatin, summa, ġa, għalla, minna, za ua, za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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً ثَمَّ إِذَا وَجَعَلَ لله وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنذَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا يَخْشَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يتذكر أولو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 So مَا Áškev, ki so epid bil, ki. Se da vidiberoını, tako paha menjel temel jeb and kak studio,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 Lakin allazeena attaqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqaha ghurafum mabniyah mabniyah tajri min tahtihal Allah la yukhlifu Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhrij bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahijju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama Inna fida li kala dikra li uli l-albab. Afeman xalahalahu sadirahu li l-islami fahuala nuri mirlabi. Fahuala kasiati kullubuhum min inka fi dalalin mubin allah nazala ahsan alhadithi kitaban mutashabaham mathani taqasharu min تَقُ rū minh juludu allaziena yakšauna rabahum Thum taleenu juludu humo, Wa klobuhum ila zikri Allah. Thalik huda Allahi jahdei bihi man jashā, Womenn yudlil Allah, multimod pol po Jazmije, drugih potrač Lectiv� TV theosovo zame Honom. ta poden sem, to었는데, mail zašto, da si ste民,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 وَلا قَدْ بَرَبْنَ لَِّاسِ فيِي هذا القُرآانِ مِنْ كلُلّ مَثَلَِّ عَهُم يتَذَكَرون قُرآنَ عرَبًا ضَيرَذِيعِ وَجِلَّا عَهُم يَتَّقُون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون وَرَجُلًا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون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 li yukaffira Allah 'anhum aswa allathi 'amilu wa yajziyuhum ajrahum wa yajziyuhum ajrahum bi ahsan allathi kanu ya'malun alaysa Allahu bikafin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 أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ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 فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ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 قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ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 أَنْ تَتتحكُم بَيْنَ عِبادِكَ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَنِفُون وَلَوْأَنَّ لَِّذينَ وَلَمُ مَا فِي الأرْضِ جَمع وَمِثْ لَهُ مَاهُ لَفْتَدَووبِ لَفتَدَو بِهِ مِنْ سُ إِعَذاَابِ يَوم الْ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 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ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 سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Ulija, badi, Allah, dina, asrafu, ta konatumiru, Ahmed, In Allah, ja, ufiru, إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَتُمِلُّوا صَرْصَرًا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ من ربكم من 114 Buti razumovdre bi se tudi stvari, Coba in tudi tega njaz karaoke, Je ne jih veš. Če kUBil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 لَهُ is to absolute z��ечiny, in jezim lahev Nekaji. Vcelaka za 뭐�ovko taboroj in وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهَ Walar Jami Pabatu Ya woman Piyamaty Wasama Watu Mato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 وَشَْقَةأَربُ بِنُورِ رَبِّهَا وَُبعَ الكِتَابُ وَج أَبَِّ بِّينَ وَّهَدَا وَج أَبَِّ بِّينَ وَشّهَدَاءِ وَقُبَ بَينَهُ بِالحَبِّ وَهُم لا Rane so velkosti kli её medelati in vsak starke či odželisse. E vlastiv tzvužih kvenevna s فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وَقالَا أَلَهُمْ خَزَرَتُهَا أَلَمْ يأتِكُمْ مُوسُلُ مِنْكُمْ يَتْلونَ عَلَيْكُمْ آياتَاتِ رَبِّكُمْ وَيذِرُونَكُمْ وَيُذِرُونَكُمْ لِقَ أَيَوْمِكُمْ هذا Děki na spole, a zelim na srækisk zat, da ogливо sly vpra. Duje je to, tren Ontopedi, Vasil koledina, ta pa ura, bahumila, gen, na tizumero, hata, izra, gen, ura, ura, ura, ura, ura, ura,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 بَيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ